حدثاني عن عادين حدثاني ودعاني عن فولاني قالوا المكرثاني كيف اخفي حبه وهم والذي قرن البالي تعال بالقمراني كيف سبحانه وتعالى بالقرآن إنا ديني واعتقادي حب ونجاتي يوم حاشري وأماني قاسما لو لم يكن لي مفخرون غير حبي لعالين لا كفاني حدثاني عن عالين حدثاني ودعاني عن فلاني انغرو فاري ثاني اهلا بيتك مصطفى اوي دي لكوم دون اهليل الارضين قاص ودان اهلا بيتك مصطفى اوي دي دونا اهل الليل ارضيم ينقص ودان لا من وداني لامني قوم على حبي لاكون وبه احوي فرادي سلجيني لا اللاديسلجيناي <سؤال> حدثاني حدث عن عالم حدثاني <سؤال> ودعاني <سؤال> عن فلان غيره للمصطفى مختار ثاني غيره للمصطفى مختار ثاني ان يكن مدحوا عالين منكران فمن لي الاولى بابكار عد حو عالي منكران فما نيل في وفي الهي ما ما